بوك تو فانايست عشر اثنى عشر بيالوتسي المشروبات المشروبات ياس بيام جاي انا اشرب شاي أنا أشرب شاي ياس بيام كافي أنا أشرب قهوة أنا أشرب قهوة ياس بيام منيرالنا فودا أنا أشرب مياه معدنية أنا أشرب مياه معدنية سليمون. أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع, بيشلي أتشرب قهوة مع سكر. أتشرب قهوة مع سكر؟ مع السكر؟ بيش لي فودة أتشرب ماء مع فلج؟ أشرب ماء مع الثلج. إما هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. لوجتو بيات الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. لوجتو بيات الناس يشربون خمر و الناس يشربون خمر وبيرا. بيش لي أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ بيش لي ويسكي. أتشرب ويسكي؟ ويسكي؟ بيش لي كولا سوم. أتشرب كولا مع رم؟ أتشرب كولا مع رم؟ Yes نسَكَم شامبانيسكو. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Yes نسَكَم فينو. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Yes نِساكام بيفو لا أحب البيرة لا أحب البيرة ديتو ساكا ملكو. الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن ديتو ساكا كاكاو سوك الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. жената فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال. وعصير الجريب فروت